قوله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أجمع عامة القراء على ثبات همزة الاستفهام في قوله أإذا متنا وأثبتها أيضا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله أئنا لمبعوثون وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون بهمزة واحدة مكسورة على الخبر كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله فصل أو استفهام إن تكرر فصير الثانية منه خبرا واعكسه في النمل وفوق الروم إلى آخره والقراءات في الهمزتين في اذا وفي أئنا معروفة فنافع يسهل الهمزة الثانية بين بين وروايه قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين الأولى المحققة والثانية المسهلة وروايه قالون هذه عن نافع بالتسهيل والإدخال مطابقة لقراءة أبي عمرو فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلا وروايه ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف وهذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلان ولا يدخلان وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين وبينهما ألف الإدخال وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين من غير ألف الإدخال قال أجزل الله مثوبته ورفع درجته هذه هي القراءات الصحيحة في مثل اذا ومثل أئنا ونحو ذلك في القرآن ثم قال تنبيه اعلم وفقني الله وإياك أنما جرى في الأقطار الأفريقية من إبدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وامثالها في القرآن هاء خالصة هو من أشنع المنكر وأعظم الباطل وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة قراءة صحيحة وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه به جبريل البتة ولم يروى عن صحابي ولم يقرأ به أحد من القراء ولا يجوز بحال من الأحوال فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة هو كما ترى وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بها لا يعول عليها لأن جريان العمل بالباطل باطل ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين وإنما الأسوة في الحق والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا خلاف فيه وقوله تعالى متنا قرأه ابن عامر وابن كثير وابو عمرو وشعبة عن عاصم متنا بضم الميم وقرأه نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم متنا بكسر الميم وقد قدمنا مسوغ كسر الميم لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى يا ليتني مت قبل هذا قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآية المتقدمة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبرا مؤكدا بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم وما تضمنته هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين وجمعهم يوم القيامة جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة وقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الآية وقوله جل وعلا ذلك يوم مجموع له الناس وقوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقد قدمنا هذا موضحا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان الرجيم قوله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم قد قدمنا ايضاح هذا وتفسيره في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين النزل بضمتين هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله إكراما له ومنه قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وربما استعملت العرب النزل في ضد ذلك على سبيل التهكم والاحتقار وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل النار من العذاب كقوله هنا في عذابهم المذكور لآكلون من شجر من زقوم إلى قوله فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم لهم عند نزولهم في دارهم التي هي النار كقوله تعالى للكافر الحقير الذليل ذق إنك أنت العزيز الكريم وما تضمنت هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب أهل النار جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله جل وعلا في آخر هذه السورة الكريمة فنزل من حميم وتصلية جحيم وقوله تعالى في آخر الكهف إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي السعد الضبي وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا وقوله يوم الدين أي يوم الجزاء كما تقدم مرارا أيها المستمعون الكرام، لعل فيما مضى بلغ، ونرجي بقية الحديث إلى لقائنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.